اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عبده ورسوله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 في زماننا وغير زماننا كثيرة، ولا عبرة بالكفر، وإنما العبرة بموافقة كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذا المنطلق كان اختيار الإخوة والأخوات على هذا الموضوع، موضوع التفوق وكتاب احياء علوم الدين. لما يثار في هذه الأيام من كلام في هذا الجانب وأنا لا أدعي أني صاحب قول القصل في هذه المسألة ولا أدعي أنني معثوم من الخطأ فأنا كسائر البشر اخطئ وأصيم والعثمة لمن حكم الله تبارك وتعالى من انبيائه ورسله فإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وإن أطبت فذلك بتوفيق الله تبارك وتعالى وأعرف هذا الامر عليكم بعد التفصيليه وأرجو من كل أخت مهتمة بالموضوع ومن كل أخت مهتمة بالموضوع أن يراجعوا ما ذكرت في مضانيه فسوف أذكر غالبا الجزء والصحة من القضايا التي شغلت المسلمين فتره طويله من الزمن ولا زالت تشغل المسلمين والمؤلفات والابحاث التي كتبت في هذا الباب كثيرة جدا سواء التي كتبها المسلمون انفسهم أو التي كتبها المستشرقون من اليهود والنصارى وغيرهم ولا أريد أن ادخل في تعريف التصوف وتفاصيله وغير ذلك من الامور لكن أسأل سؤالا ما يراد الناس بالتطور؟ لأنها هذه كلمة كلمة التطور كلمة مطاطة تختلف فيها المفاهيم عند الناس وعلى الناس فكل واحد يقنط اسم التفوص ويقفر شيئا في نفسه غير الذي يكتبه الآخر فمند أن نعرف ما مقصود الناس خاصة في ايامنا هذه التي يجذبون فيها الدعوة الى التطور ما المقصود بالتطور؟ هل هو المفهوم الاسلامي للزهد الشرعي الوارد في الكتاب والسنه الذي يتمثل في عدم التكالب على الدنيا وعدم الانشغال بها عن الاخره وان يكون المال في اليد لا في القلب والنفس إذا كان المقصود هو هذا فبهار نعمة إذا كان المقصود بالتطوّف زهد القحارة والتابعين وأتباع التابعين من الثرون التلافة المخوفرة الأولى الذي يتمثل في الورع في اجل الحلال وفي الإقلال من السرق والسرق إذا كان هذا هو المقصود فأهلا وسهلا وإذا كان مراد أصحاب التطوّف بالتطوّف كثرة الطاعات والعبادات والنوافل والأذكار فأهلا وسهلا من الذي يمنع الصلاة والصيام والأذكار والقيام لكن بشرط أن يتحقق فيها أمران إخلاص العمل لله الله السنه السنة لأن الله تبارك وتعالى يقول من كان يرجو لقاء ربه يعمل عملا صالحا ولا يشبك بعباده ربه أحدا عملاً طالحاً قال المفسرون ومنهم الحافظ المشهد في تفسيره عملاً صالحا أي موافقا للسنة موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحاً نميئة إلى حد الإغناء والكفاية بين الطاعات الطعام والنوافل والأذكار وغير ذلك ولكن بالشرط الذي ذكرنا وقد قال علماؤنا اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعه إذا كان مراد التصوف تزكيه النفس وتنقيه القلوب من الشوائب والسمو الروحي والبعد عن امراض القلوب من العجب والكبر والرياء والحسد فاهلا وسهلا ايضا هذا كله وارد في كتاب ربنا وسنة لدينا صلى الله عليه وسلم نسميه تذكيرًا ونسميه تفصيلًا ونسميه تنقيّة، وقد يقول القائل أنا أريد أن نسميه تفوقًا. طيب، سميه ما شئت، استراح، لا مشاحة في الاستراح، ولكن وهنا نربط ونربط كما يقولون للأسف الشديد. اسم التفوق هي أصبح علنا على أمور اخرى غير هذه الأمور التي ذكرناها، وإن بدأ أصحابه مع المبتدئين بالعبادات والتزكية والصلاة والنوافذ ولكن ينتهون به بعد فترة إلى مقالقات شرعية وإلى عقائد عجيبة وغريبة وبعيدة عن الإسلام. فاصبح مفهوم التفوق عبر السنين مرتبطا بعقائد وسلوكيات وبأفكار وأصبح للتفوق رسول ومناهج وقرب واصبح التفوق خليطا من فلسفات متعدده وديانات متنوعه مع بعض اللمسات الاسلاميه هنا وهناك وأي بارك منفق نتقره ليس له إلا أن يفعل لهذا إذا قرح رناع التعصب جانبه ونظر جميع العلم والبصيره ودرايه العقل وفهمه فمن ليس صاحبه ليس هو الكتاب والسنة فقط وإنما يعتمدون على منابع اخرى كما سنرى ويعتمدون على بعض الافكار العجيبه الغريبه وعلى مفاهيم بعيده عن الإسلام كل البعد ولهذا السبب نرفض اسم التفوق واسم الصوفي لانه اصبح مع مرور الزمن علنا على هذا الخليق العجيب الغريب وانقصد به احيانا بعض الطيبين والخيرين من الناس امرا آخر ولكن أجذل إن رفضنا لاسم الصوفي والتطوف لا يعني أننا نرطب الظهر ولا يعني أننا نركض الإكتار من العبادات ولا الطاعات ولا النوافل ولا تزكيه النفس ما دامت ضمن الضوابط والقطر الشرعية الصحيحة من الكتاب ومن السنه والمشكلة الكبرى مع التطوف والصوفية أننا عندما نسالهم ما هي المراجع الأساسية عندكم لا يجيبون. إذا ناقشناهم في مسألة واستدلونا عليها من كتب بعض أقطاب التفوق في شرقا وغربا يقولون نحن لا نحترف بهذه الكتب أو يقول بعضهم هذه الكتب قد دست الناس فيها أو ممكن أن بعض الناس دست فيها او احيانا يقولون في موقف النقاش والمناقشة والحجة يقولون هؤلاء الذين تنكرون انتم هؤلاء تفاوصهم منشريح فيه غلو وفيه شطط واما نحن تفاوصنا معتدل ونقي ليس فيه غلو وليس فيه شطط او يقولون اذا ناقشناهم نحن لسنا علماء ناتيكم بالعلماء ثم لا يرسون بالعلماء ولا بأحد ففي الحقيقة اكتشفنا مع مرور الزمن ومع الممارسة أنها حجج ومجادلات للتهرر فهم يعلمون كبرائهم وعلماءهم وأسيادهم يعلمون ما في هذه الكتب ويعتقدون بما ولكن لا يريدون أن يفرحوا وأن ينتشفوا أمام الناس لأن الناس في دعمهم لم يؤهلوا بعد لقبول الحقائق الصوفية وما استعد بعد للوصول الى تلك المراتب العليا والمنازل الرفيعة الجليلة ومن هنا وقع احتيالي على ستابة اشياء علوم الدين لحدة الاسلام الإيماني أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى اتدرون لماذا لأنه في علم لا يوجد في الدنيا مهما كان صغيرا او كبيرا يتنكر لهذا الكتاب ولا توجد حلقه صوفيه في الدنيا الا وهي عاكفة على دراسه هذا الكتاب في مرحله من مراحلها ولا يوجد شيخ صوفي في الدنيا ولا شيخ الا وهم يرشدون المريدين والاتباع الى مدارسة هذا الكتاب واقتنائه ومداومة الرجوع إليه وأنا اليوم ومنذ أكثر من عشر سنوات 15 سنة تقريبا ابحث عن أي صوفي في الدنيا أو أي متأثر بالتطور تجرأ على الرد على هذا الكتاب أو على تصوير خطأ فيه فلم يوصل نعم في وقت من رج على هذا الكتاب ومن نقح هذا الكتاب ومن هذا الكتاب من غير السوفية لكن من السوفية ما وجد أحدا إلا وهو يثني على الكتاب وإن وجد فيهم من اختصره الكي ما فهو هو يقول هذا مدخل قراءة الكتاب الكبير مما يدل ثلاثة واضحة قطعية أنهم يتلقون هذا الكتاب بالأرور بالاجماع. بمختلف طرقهم وطرقهم دون نزاع او خلاف ولتعلموا مكانه هذا الكتاب كتاب اشياء علوم الدين عند الصوفية خطوصا راجع الكتاب تعريف الاحياء بفضائل الاحياء للعيدروس هذا الكتاب مطبوع ملحق مع احياء علوم الدين المجلد الخامس الإحياء الآن موجود في السوق خمس مجلدات أربعة مجلدات هو الكتاب الأقلي إحياء علوم الدين المجلد الخامس فيه من ملحق يستميل على كتب الكتاب الأول تعريف الأحياء بفراحل الإحياء للعلامة عبد القادر ابن الشيخ ابن الشيخ عبد الله الأيدروس والكتاب الثاني الإملاع عن إشبالات الإشياء قالوا أنهم للغذائن والكتاب الثالث عوارض المعارف للسعودي هذا المجلد الخامس الملحق مع الشياء ينقل فيه المعلم الشيخ الأنصال العيدروس كلاما ينتبه إلى النووي ولا عرض ان النووي قاله فيما مقالاته عليه من مؤلفاته قالوا هذا الشياء أن يكون قرانا كان الاحياء أن يكون قرانا في صفحه خمسة في المجلد الخامس هو هذا أي واحدة من الاخوات أن لها شك في الكلام الذي أنقل ترفع يدها وانا أفتح المجلدات ونقل الأعياروس عن بعضهم أنه قال لو نشيت جميع العلوم لا من الإحياء كل العلوم الدنيا لو نجيت من علوم الشرع ومن العلوم الكيمياء وغيرا كل العلوم في الدولية لو نحيت كتبها لستخرجت من الإحياء ونقل الشيخ عبد القادر الروس عن والده فاج الآيحي من قطب الأولياء أنه قال وَنْ بعث الله الْمَوْتَى لما أَوْفَوْا الْأَحْيَاءِ إِلَّا بِمَا فِي الْإِحْيَاءِ وروا قصة عجيبة في الثالثة وفي الثالثة أربعة أبحث ثلاثة أربعة من المجلد الخامس علاقة لهذه ان رجلا كان يطعن في كتاب الاحياء وينخر على ما فيه وكان يجمع نسخه, نسخه ويحيطها فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وكان هذا الرجل جالسا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الإمام القاضي ورثت على الرجل ثم أخرج نسخة من الاحياء وأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأها ورقه ورقه من اوله الى اخره اغاثون صلى الله عليه وسلم قرأ الشيا. ثم قال والله ان هذا لشيء حسن ثم ناوره الى علي بك المصدق وقرأه وقال هكذا ثم الى عمر وهكذا وهذا الرجل يقولون انه يعني غفر له لكن جلد حظ الافتراء ثم قام من ورأى اثر الجلد على رهنه طبعا هذا عجل لأنك هذه القصة نسية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في حياته فكيف يقرأ بعدما ماته على كل حال نحن نستدل بهذه الروايات اللي هم جابوها على ملائل الإخلاء عندهم هذا الأيدروس نقل عن والده أيضا الشيخ الله قال أنه من حقر كتاب إخلاء علوم الدين وادعله في أربعين مجلدا يعني كتب كتب إخلاع علوم الدين في أربعين مجلدة ضمن له الجنة يقول ضمن له على الله الجنة إن اتم委فر الله مع أن ما عليه وسلم قال انه لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله فالرح و تعالى وهذا حدوز يقول من كتب إخلاع علوم الدين في أربعين مجلد يضمن له على الله الجنة يبدع جنة على كيفه قال قال ابنه فحصنته كذلك بهذه الليلة ولله الحمد يقول يعني كثبه بأربعين مجلد هذا كتاب لقله صاحب الكتاب الهشرع الغنوي في نناقض الغنوي في الجزء الثاني رفح الغلاق مئة هذا الكتاب موجود في السوق سبحان الله يعني ما قاله إذا القرآن موجود في ريكك أو كثبت بأربعين مجلد تبقى الجنة ولا صحيح البخاري الذي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحيح مسلم لكن هو إحياء علوم الدين من كتب في أنبالين مجولد ضمن له جنة عامة اذا كتاب إحياء علوم الدين ثابت نسبة إلى الغذان لم يطعن أحد أبدا في نسبه إحياء علوم الدين إلى الغذان فإذا ما يستطيع واحد من الصوفية أن يأتي الينا وان يقول إن هذا الكتاب منسوس لأن نتكب الملايين ومخطوطات بالقلوب وهناك نسخة مخطوطة عليها خط الغزالي ولا يستطيع أحد أن يقول إن الغزالي ليس بحجة في الدين ولا في التطور فهو الملقب بحجة الإسلام ولذلك فإن سوف أناقش بعض المقاهيم الصوفية من خلال هذا الكتاب الذي يقول الصوفية اليوم فيه أنه كتاب يعتدل وقصوفه معتدل وليس فيه غلو وقبل ان ابدا بمناقشه هذه الافكار السوفية من خلال كتاب اشياء علوم الدين انبه تنبيحا مهما وانبه ايطابا مهما هذا التنبيح يتعلق بالامام الغزالي مؤلف الكتاب الامام الغزالي رحمه الله شخصية من الشخصيات الإسلامية الفذة العجيبه الناجمة. عاده إذا ذكر العلماء لا أريد أن أرد على شيء. عادا إذا ذكر العلماء مباشرة نذكر لهم تخصصا واحدا. إذا ذكر البخاري مشهور أنه محدث. إذا ذكر الشافعي رحمه الله مشهور أنه مطهير. وهذا. لكن الغزالي رحمه الله إذا ذكر كهو قد يعني يرتبط اسمه بمجموعه من العلوم فيها نظر فيها كلها فقد نظر أضاعها في فروع الفقه الشاطئي وعلف فيه معلقات عجيبة تعتبر إلى اليوم من أهم مراجع الفتح الشابشي ونبغ وضرع في رسول الفقه وعلف فيه معلقات تعتبر إلى اليوم من أهم مراجع رسول الفقه. ونبغ وضرع في التلتفى في تسر من الفترات في حياته ونبغ وضرع في التصوّق ومشهور اليوم لكتابه الاهياء وهكذا. وكان رحمه الله تعالى ذكيا جدا خارق السهم والذكاء ولكن مع هذا الذي ذكرناه يجب أن نلاحظ امرا مهما في دراسه هذه الشخصية الكذبة مر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في حياته القطيرة بمراحل متأكدة كان فقيها في جهدرة مبعانية ثم مال إلى الفلسفة مره وفترة من الوقت وثم غال الى التخور وثم رجع الى التجريش واستقب مدركة في اليكابور واهتم في اراحل حياته بعلم رسول اهتماما ظالرا وكان رحمه الله تعالى متركب ذبنه وتعطشه من العلوم والاكتلاع كان يبتلع العلوم بلعا ويأكلها اكلا ولم يكن رحمه الله تعالى يكتفي في كل مرحلة من مراحل حياته بمجرد بل كان يشد غاية في الأعمق، يشد التعمق، ويشد أن يجرب الشيء إلى قاعه عنه وأن يتبحر فيه وأن يمارسه. ولذا، لما جاءت الجلسة، طبعاً لماذا هذا هو لنهج الطبيب؟ هذا هذا لما داخل الفنكت تعمق فيها جدا حتى أن فيها كتاب العظيم المشهور نقاد الثلاثة رخّص فيه نقاد الثلاثة ثم بعد ذلك رد على الثلاثة في كتاب السماع نقاد الثلاثة وعاد الكتاب يتدفق إلى اليوم من أحب اليقظ في وجهه إلى الفنكت وقد يترجم إلى لغات رصية ولغات أخرى. كما قال عنه بعض تلامذته دلى شيخنا ابو حامد دلى شيخنا محمد من فلسفه ولم يستطع ان يتقلعها يعني بقيت عنده رواسب وتأثرات وهكذا أيضا لما اتلها الى التطور ونزوعه الى التطور في أسباق في عصره كان يرى فساد كثير من العلماء وكان يرى اهتمام كثير منهم بل اهتمام أكثر العلماء في عصره بالدنيا وبالمناصب وبالاموال وتحافظ ما بينهم والتبادل وغير ذلك. حسن الله الناس فترة من الوقت وانقطع عنهم واختلى بنفسه وانقطع عن كتب الفقه والعلم الا كتب السوفيات والا حلقات حلقات السوفيات ومارس التفوق سنوات. وجربه جرب الخلوه وجرب الطرق وجرب غيرها وانخرط في سلكها حتى صار بخيلها وفي هذه الفتره الفتره رحمه الله تعالى بعض مؤلفاته الصوفيه ومنها بلغ اعظم هذه المؤلفات الصوفيه التي الفها كتابه الاشياء اشياء علوم الدين ولكن بعد ذلك ترك هذا المنهج ترك العلوم الوثيق ورجع الى حياته العامة ورجع الى نيسراهور دارا حسنة وبنى مدرسه وعلف بعض كتبه التي بين فيها واشار من خلالها الى تغيير منهجه وفكره بل حتى انه رجع وقال ان الفقه واصول الفقه هي اشرف العلوم كما في مقدمة كتابه المستشطى لذي هو اخر كتاب كتاب فيما نعلم وذكروا في ترجمة جمال الغزال حين هو أنه في آخر حياته كان متشبثا على علم الحديث وجرائته وروايته لأنه كان يقول للقديس إن رواه في الحديث مزجاء ناسي ما تصحيح البخاري مسلم كان يكتب روايتهما وجرائتهما وما سرهمه الله تعالى وأدخله تصحيح جماله وصحيح البخاري على قلبه كما نقل عنه وعاتبه من كتب على عجل معاصرهم من كبار علماء اسمه عبد الغافر الفارسي راح كتاب الدين على تاريخه يتعمق وكتابه اشياء علم الدين بلا شك كتاب فيه جوانب مفيدة وممتاز فهو يمتاز بالأسلوب الشيق جدا أو الغزالي قلم, قلم عجيب ونادر ويمتاز بضرب الأمثال. والامثال تقرب المعنى الى الناس ويمساج التقسيم الجيد تقد قسمه الى ارباع ربع الغبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المنجيات وهكذا ثم ايضا يعتمد كثيرا على التفاق والحكايات التي تشوق الناس وترغبهم لا فيما العوامل من الناس ثم أيضا خبرة الإمام الغزالي بالنفس الوحيوية وبغاسته الطويلة الأنفقة والأخلاق والتهديد كل هذا جعل من هذا الكتاب كتابا فريدا فعلا من نوعه ولكن مع هذا فالكتاب فيه أمور خطيرة جدا وفيه انشراقات تمثل توجهات الإمام الغزالي في تلك الفتره من حياته وتأسفراته في فترة عباره عن الناس ولهذا اقول دون شك ودون غيب ودون ادنى تردد هذا الكتاب ابدا لا يخلق للطلبه ولا للمبتدئين بصورته الكامله في هذه المجلدات المطبوعه ولا يخلق للنساء الواعي ما يعرفن شيئا من علوم الشريعه وعلم كتاب الله رسومة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا هذا الكتاب بثورته الحالية لا يستفيد منه استقالة الحق إلا العلماء المنتبهين الواعين ولذلك قام علماؤنا قديما وحديثا باختصاره وتهجيبه وتنقيحه وحذف ما لا يناسب منه فقديما اختطره العلامة ابن الجنزي رحمه الله وهذا مختصر من هذا القاطدين وهو غير مقبول بما أعلم، ولكن من, ابن ابن من هذا القاطدين من زيد اقتصره ابن ودانة في كتابه ما مختصر من هذا القاطدين هذا مختصر مختصر إحياره مقبول موجود والاستقال منه جيد وأن كل الخواص المتلا عليه هذا مختصر الجيد مختصر من هذا القاطدين حديث في أحد المقامات لامه الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسم رحمه الله تعالى الذي ايضا مغتفرا الكتاب الله موعظه المؤمنين من احياء علوم الدين وهناك تهذيب اثم واثمن ولكن لم يتبع بعد لاستاذنا الشيخ عبد المنعم صالح العلم صاحب كتاب دفاع عن ابي حفظه الله تعالى وقسمه الى اربعه اجزاء كتقسيم اصله الاشياء في مقدمتي هذا الكلام انا شخصيا احب الامام الغزالي واحب شخصيته شبا جمع واحب مطالعه مؤلفاته منذ التغري وقرأت الاحياء على بعض شلوثي منذ ايام طلب العلم وكان احد هؤلاء الشلوث شيخا للطريقة المقصدية لذلك ذلك الله تعالى بل حبي لهذا, لهذا الامام الجليل للامام الغزالي كانت موضوع رساله لدرجة الدكتوراه التي اشتغل بها عن الامام, الإمام الغزالي وعن شقه الامام الغزالي وعن ديره في حبة الشقه الشاغري مع تحقيق شطاله المغطوطة التي لم تتبع إلى ومع ذلك اقول الحق احق عمل التبع ونحن نشد الامام الغزالي ولكن نشد الحق يوما ونقدمه على حبنا للامام الغزالي ويجب علينا ان نبين مواطن الزلل والخمل في خطاب اجواء علوم الدين لان الدعوه الآن متجدده للطلاع عليه ودراسته وحزنه والاخذ بما فيه ونرى ظهما لنا يدعون الى قراءة الاحياء ودراسته للأسف دون ان ينبهوا الى ما فيه من مخالقات والشراقات ونرى بعض الناس قولا من ذات حسن الغنبج لا يعرفون اسم الاحياء هم ما قرأوا في الاحياء قرأوا قتل بطير وتعثروا في اسموق الغزال الزيد ثم يدعون الناس الى قراءة هذا الكتاء ولا يعلمون ما فيه من قام وما فيه من بلاوش مع أن الغذال رحمه الله رجع عن كثير من فيه وكل لم من قوله ويُسْغَد كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى امام دار الهجره وكان جالساً بالقعد من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الضوء في الشريطة المقهرة المباركة على كل مُؤَخَد من, من قوله ويُسْغَد إلا صاحب هذا القبر واشار إلى قبله الشريف صلى الله عليه وسلم فالنجان الكتاب والسنه هذا ميزاننا فان تناداتم في شيء فردوه العيش الى الله ورسوله فما وافق الكتاب والسنه قبلنا وما خالقه لا ندرنا وادبنا فاحلا من كان قائله وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو غد مردودا عليه وفي رواية الاخرى من عمل عملا ليس عليه عمرو فهوعد وهذا المنهج بطا مفتمق من سلام الغزالي في كتاب المنصفى ومن فعل الإمام الغذالي أيضا الإمام الغزالي ربط على كتاب العلماء بل على إمام الشافعين رحيم الله تعالى في قالت مثل النص القرآن والسنة فالشابعي محمد الله يقول انكو عادة ونفق بالسنة وانتقر لا يفتكار الرسالة العجالي يقول يا من ان يلقى انفق بالسنة وانتقر لا يفتكار بالمستفق ومن ذلك مساء كثيرة اخرى قالت فيها العجالي الامام السافعي نفسه الذي هو امامه وقدوته لهذا رد عليه وهو امامه لانه كان يرى ان الدليل معه هو لا مع الامام في تلك هذه فهنا يذهبوا حيثنا هذا يذهب الدليل ما يفحل على ندى التاريخ الإثماني ما فيه أن نبعد في بعض الأمور الموجودة في الإحلاق الإحلاق ستاباً كبير هذا المدلجات والخانوكنا لاحق ووطعنا أن نأتي عليه بأذنعني في هذا المدلجة البطيطة فآتي على مطفاراً سقطاً آه. إن أجمنا المحاورة وإلا نرجع الكلام لنواصل الكلام في دمت الآخر إن شاء الله من الأمور الخطيرة الموجودة في إحراء علوم الدين عقيدة وحدة الوجود وعقيده الحبود هذه عقائد غاية وغائبة قالتنا على علاق السوفين وحده الوجود يعني لا موجودة إلا الله ما في شيء مخالق وبخلوق الله عبد ورجل هو كل ما في الوجود فكل ما في الوجود هو الله وفيه شرع من الله فالحجار والسجار والبحار والسماء والارض والعنز والجن والسواطن والكفق كل الله وإلاه لا فرق بين الخالق والمخلوق وهذه العقيقة في زائفة غارقة جدا وقع فيها غلاس الصوفية تقريبا ل أصودي الكفار العيو والمسدرين وهذه العقوبة وعاكدة الحلول أيضا ان الله يحبكي تبعه يحبكي تبعه في تبا ويحلك كما هذه العقيده موجوده في مواضع متعدده من الإشواء والمرجيب هذه ممزودة واحد أبهم يعدين ثلاثين بالنسبة لينت في سوى الله تعالى وافعاله لينت في ما قال ان الذي يؤثروا بالوجود الخالق الوجود لن يكفي المجدد اشترك الله تعالى واسعاله في الجزء الأزل صفحة المياطورة 8 يقول ذلك توشيب الخالق أن لا يرى في كل شيء إلا الله عز وجل لا يرى في كل شيء بل في الحجر والسجر والزعر والكلب كل شيء الله الله ما قال الله رفيح إلا أعثار الله أو خلق الله لا إلا الله وهذا كلام واضح في مصطلح التركول المعروف الحلاج شيخ القائلين بوحده الوجود الزنجوس الوعيد الذي يقتلون المغندقة فيه الذي كان يقول انا الحق وما في الجده الا الله كان يكشب بمثل هذه الأمور يقول بوحدة الوجود يقول الدنيا الآخر انا من اهوى ومن اهوى انا نحن روحاني حللنا بدنا طبعا هذا الكلام في مكراف الادب والشعر كلام عظيم وكلام جميل ولا تبقى لقواة الدين والاسلام كلام الكفر وإرحاض وزنقا انا من اهوى وان يقصد انا الله انا من اهوى ومن اهوى انا نحن الروحان حللنا بدنا هؤلاء عند الغذالة في تلك الكترة لأن فيها الإشواء عندها علاء من حسب يل الملاحدين ولهذا نقل في الإشواء في المغلب الرابع طبعا ياتوني ستة رابعين قال اتشاء سر للربورية الكفر اتشاء سر للربورية الكفر وما هلنا أن للرب أشغاره أخفها في القرآن وفي السنة وما علمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم من الأيام اشتاء السر ربودية في الكفر. هذا ذلك قال مبادعا عن لما تكلم عن مشكلة المجد. أن كل هذه الأشياء هي الله كل هذه الأشياء في الظنيا والله الله فتطور أن النظر الظهر توجبا قال كيف يتصور أن لا نساهد إلا واحدا وهو يشاهد السماء والأرض وسائر الاجسام المحسوسه وهي كثيرة فكيف يكون الكثير واحدا فماذا لو ذلك؟ قال اعلم أن هذه غاية علم المتاشفة أنه مصرفية وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطى في كتاب فقد قال الارفون اشتاء سر الربوضية لكفر اردتم الان ايش هو سر الربوضية رحدة الوجود. ان هذه الاشياء المختلفة كلها تؤدي الى شيء واحد كلها ايه ؟ في الواحد ذاتعين والحياة ذو الله حافظة الله كمعارف وكعال وقال ذلك عند الارفين قد حتى ماذا الواحد يقول لها من اعلم كلام العدالة ايش ما اوله ؟ هو الله وكلام رسول حتى يعله سلام دسا ما قلنا على وعلى على غلق وعلى غاطل وعلى منكم من القول وهذه فترة من فترات حياة ثلاثة قال لما دقل التوحيد هذه ديان حقيقة التوحيد الذي هو اسم التوحيد ايه سرقه قال التوحيد ما عارض المرتب الاولى القول بالنسان والقلب غاطل قال ايه المركبة الثالثة أن يكون بنساني ويصبزق بقلبه بمعنى ذلك قال هذا اعتقاد العيام العيام من الناس قال قوله رقبه المركبة الثالثة في مرهب الثانجوني أنه شاهد بواققة الكشف نور الحق وهو مقام المقربين الكشف في السوفي والمركبة أن لا يراث الوجود واحدة ان لا يرى في الوجود إلا واحده كلام طريق في عهده الوجود وهي مشاهده السلبيين وتسميه السلفيه الخلاء في التوحيد لأنه من حيث لا يرى إلا واحده فلا يرى نفسه من ايضا حتى نفس ما يراها يراها هي الله كل شيء هي الله في جزء ارهاق صفحه الفين في التاربعين ويطيب هذه هي الغايه التوحيد هذا هو اعظم شيء في التوحيد الله. وين كان الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا التوحيد وين القرآن عن هذا التوحيد شيء عزيز سؤال هل هذا هو التصرف المعتدي يقولون ان الغذال التصوّف المعتدي في الإحياء والإحياء يمثل الكتب المعتدله ويقولون نحن ما علينا من الغلاق الصوفية طيب ايش عالكم ما هو التطور غير المعتدل إذا كان هذا التطور المعتدل على التطور غير المعتدل شئ؟ هذا سؤال يريد أن يجاب عليه. الأمر الثاني من العقائد الغريبة الصديئة الموجودة في كتاب إحياء المدن كثيرة أنا أقوله أنتنا. صديقة أربعة صح مدن خمسة وستين في إحياء المدن مدن ثقافة. طبحاً يا جيل خلطة سمعين اتنا الصحيح من المزالة يقول فاشتغاله بالسلوك مع الأحل من رجم يتقرب إلى الله تعالى بما يؤتيه أولى لأنه تفرق لله عز وجل وقعامته على نين سواق الله أن لا ينسبب بالعمل وإنما ينشغل بالسلوط الشيخي مع الأحد من وجن يتقرب إلى الله بإعطاءه يعني يتسوّل ويتصدق الناس عليه. قال هذا هو التفضّع لله عز وجل وفي إعانة للمعطي يعني أنت تعيينها حتى ما يتفضّق عليه هذا الغاب كله في الإحياء دعوة طريحة إلى التسول، ويسميه التفضّق قل دعوة إلى القارة يعني على وليس حاجة بمصالح المصريون والعزوج المالغذال يقول قبل ذلك بالفحة بالفحة بالفحة طفحة ملادين واربع التبعيل والذي يشبك هذا الكتاب موجود ليه يأتي إلينا ويأخذ الكتاب ويفتح قال عليه أن يغلق الباب ولا يهرب إلى جبل من دين الله وإن الناس لما يرونه عابدا زاهدا يحبونه ويحملون إليه طوط شكائته ويقول على الله يعني إذا ما من على الله هو على النار أتكون لما لا يقول لا عن ذلك ولا يقوم ولا يحضر إلى جبل. ليش؟ لأن بعض ما تفح على الناس، إلى جبل عن الناس ما تجوعا فأين توقفون لهم هذا التفلن. يجيده هل الناس عن قدمه خلقت الناس عليه وشبقت الناس عليه لعكف الناس عليه هذا توكل مني هذا توكل سوبي ليه توكل شري. هذا توكل او ان شئت قولوا تأكل قبل عمال النافضة الواضحة والفرارة والاشحابة والتتول مفهوم عجيب جدا ان مفهوم التوكل تماما عند السوبيه الى التتول هذا اللي قتل المسلمين في العقول الراضية قتل فيهم الإتباع و قتل فيهم روح و قتل فيهم الحياة و جعلهم فيهم... خاملين متسردون مستعقل إلا التصور اللي مجتمع على قلب المسلمين روما قويلة بهذا الارضون العجيب في و يقولون كل التكسبة و الافترام بالغلق شر كل بالتوحيد هل يا يأخذ في الظلامها كل كل لانهم يعتمدون على الحجم كلهم يشتغلون اللي مضاقصه واللي معه الممر واللي... واللي عندها دكتان واللي عندها كذا واللي عندها واللي, واللي, واللي, واللي والدليل على ذلك ده كتاب غزاله عن وحيد من الواد نسب وليه لا يقام السماء الرحاصن والأرض الرحوطن واحتمانت بجذ رقين لذل امي بشرك جذ أربعة سبحانيكين و أربعة سبعين 19 جزء أربعة أربعة سبعين 19. الاجتماع عند السودلة ويقول رحمه الله جذ أربعة سبحانيكين و خمسة سبعين سلع الترام بالعبطة قبل حنب وهو هو بين اقبح يعني كل الذين لازم ما ينتم برده ما يشتغل واذا كان عالم هذا اقبح انه يشتغل وينتم برده الى ان يقول ان الكسب يمنع عن الشيء من فكر الباطن الكسب يمنع التفوس يمنع الكشف التوحيد يا جماعه الخير في يوم من هذا الكلام نحن نخاطب إخواننا وآخواتنا الذين يتم تطلبونه هذا الكثير هل أحد الدورة يقول هذا الكلام فإذا كلنا نسكت ونحن نجدرس هذا الكتاب بالله عليكم أي إسم في هذا أن نجدرس إن هذا الكتاب وأن نسكت على هذا الكلام هذه عقودة الهندوء من الهندوء الذي يعودونه فقع على الأجواء والصدر والذكر والصدر والصدر للبوضيين ننفت هذه العقودة من الإثمان في شيء أبداً والأور أبداً هذا الأبد الادلة جاء مصريحة الى الاقرار والتصوّل يمسحون باستعمال يعني يستعمل العلم والتخمّف غدّا وشيء جلد الغدّة واخذ الاموال من الناس ويجبون الشيطان هذا في خير لانه في عليه في حفل الادل وانا كنت عالما وتعمل تبتزار او تبتزار او الله. يقول لا يا نطهان الاهتمام بذبطه أبي حمد ذوي الدين وهو بالعلماء علماء أكبر لأن الشخص لن عن السيد بالفكر الغاطل عجيميه هل يتي إلى طمام رسول صلى الله عليه وسلم يقول يقول يد العليا غير من اليد السفلى يد العليا يقول ما يد السفلى اليد الآخرة حتى وإن كانت اليد السفلى يد عالم أو ذاهب أو دونيش أو فاليد العين لا من اليد تقنى ويقول صلى الله عليه وسلم أطيب الشيسي عمل غضل بيده وإننا بم الله دارون كامل يأكلون اليده نطرة سنة الأمبياء نحن الله وقصة الأخرين مشكورة واحد قامت عبده بثك واناك الثاني ينفق عليك فسأل إذا كان ما سأل يديك أتنى لما انفق على هالا قالوا أخو سأشوف في، الحديث نحن نشوف عن همهز الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم توقع الإنسان إلى إيش وابدع صغير ولكن بعدين يكون الزاوية منطرجة يبدع الزاوية حافة لكن بعدين شويش ويكون الزاوية منطرجة التتنوي كل الترقل ما تتركوا شمي الصوفية وقتب مليئة بهذه الفكايات وقتها أسرع أو تتعشقهم وابدعون أنهم يجلسون في بيوتهم ثم ينتظرون أنهم يدقوا أبوابهم ويتخضقوا عليهم هذا عندهم وقام التواصل وبعد الغرمان يقول هذا مقام التسرر مقام التوكل ممكن يكون مقام التوكل لكن مو توكل على الله تركي على الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو توقع العزيز هنو استشكرون لهذا الحبيب لو وقفيتم على الله حق توكله لرزقكم كما تعزق الطير تربو خناخا وتحود بقانا تغدو خناقا بطن خالي مبلش يتعوذ بطانا بطنها منيحه لكن لو دققوا النظر لسمعوا قول النبي الله عليه وسلم تغدو وتعود الطول ما يدرس في عشر واحد يدرس عليه الطول يذهب ويضحك وينتقل من شجل شجل ومن غصن الى غصن ومن حبه الى حبه ومن شاورا وانظروا في هذا الباب نص عجيزة لسبوها كده من ابن إبن في نجد الرابع و 17 و 21 و يريد زهاب و كده وكده نصب إليه بولا وكده نصب إليه بولا نسمح من حراء من ثالثة لهذا قلت من لهذا عمرت ونهطر لا أريد أن نطيع لبتر هذه الصفحة لأنه يبقى لكن نقرأ في و من أراد أن يتأكد وظهرت مشاهدة من هذه القصص الشيء العجيب حتى رأى مراراً مراراً يعني من, تركز من الشديد وتركهم للأكل الاكل وغيره بعض المزجع أو تابع و بعض المريض شنوا كم وشهور وكله من جوع وتموت رقهم الحمال في الجزء الرابع صفحة مطبق هل مطبق هذا هذه الأمور الخراثية نصدق أولى النبي صلى الله عليه وسلم الله ينهى عن تصوره وهو يقول لئن يأخذ أحدكم حبلهم ثم يأتي الزدل فيأتي بحجمة بالحقب على رجلهم فيبيعها فيستغيبها خير له من أن يسأل الله أعطاه المناؤه هل نأخذ بهذا أو نأخذ بهذا أنتم تحكمه وحتى معلمنا أثر هذه الظاهرة لخلق سلام الغداري في الادخار هل يجوز الإنسان يدخل شيء لثروته ولا يجوز وانا أتحدى كل من يدعي التصور الآن في زمننا أن يطبق هذا الكلام ويقول رحمه الله. هناك ثلاث حالات للإدخاء الحالة على جنة الأربعة قبح في إخياء عروم المدرب الراجع الأولى أن يأخذ قدر حاجته سيأكل إنسان الداعي عنه ويلدت إن كان عاليا ويشتري مسكنا مختطرا إن كان مستاذا ونفرق في الشان. وهذه هي الدرجة العليا عند الرضاق فقط إنسان ما يجمع شيء ابدا اذا إذا جاء يأكل فقط الضيارة هذه الشيء ما كان إذا طالعام من واحد لا يأخذ صوتها جائعة يأخذ نسكب واختفر بيته ويصدق الباطل في الحال باطل أمراهي هذه أعلى الباردات عند دولة زالي. في الإحياة الدرجة تستعملها أن يدخل ويسأل في يعني, يعني يخش فنون حسنه او شيء قال وهذا ليس من المترسلين اصلا وقد قيل لا يدخل من الحيوانات الا خلافة الجعرة والنمرة ودن الادم وللأسك الشديد بعد ان قال الامام الغذال هذا الكلام نفس الغذال رحمه الله ونفس الججن طبعا منتين وثمان وثبعين بعد بطبحتين فقط يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل لعوانه قوتسنا سابر سويس وقتين جون من يدخل قوتسنه ليس متوسكلا ويقول في نعرض لا بد يدخل إلا والنمر في هذا المقام يدعى رسول الله عليه وسلم وهذا الذي فكره الغذالي وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر العيالي من كنت سنة في صحيحين منذ خاره ومفجر وحافظ العراق في تقريبه ينبت جدوا القفحة مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا تقول مرتفقا عليك إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بمقبول الغذالي ومقبول الصمتية للترثل إنه انك متوفلا أكبر تقبلون هذا نبتك عن هذا يا سبحانه برنسل هذا المتعشل هذا المرتب الثالثة راقب المتعشلون ان يدخل لأربعين يوما فما دوعا قام قال, قال. هذا هل يجب شرمانه من المقام المحمود الموعود في الاخرى المتعشلين قال احتلقوا في حلاف غيرهم هل هناك حد هذا كنت يوم فقط حتى يصبح حالا المتوسلين بل ولا الغجال لنفسه هذا ذكر العلماء ان الامام الغزالي رحمه الله لما رجع الى ميثاغور بنى دار الحسنه وخانقاه وبستان كما ذكر ابن كثير في البدايه والنهاله فهو يدر بستان ودار الحسنه وداره وخانقاه مما يقول عند قوت يومك اردتك ايه؟ انا على اما ان الغبالي رجع عن هذا الاختار الذي كذب على سلحان عن الحياة العملية والتاثر الشديد بالسوسية الغاليطون الغلاء اهل ايش؟ قاموا تماما واذا اردتم المجيك راجعوا مقامات التلق عند الغبالي في المجرمز الغالي أجمل السكون. المقامات ثلاث مقامات. أعلىها إذا من مقام الخالق، مقام الخالص، مقام افضل الناس يؤدي إلى إيش؟ إلى الموت الجوعان. هذا أعلى مقام التوكل الموت الجوعان، الكنيس الجوعان. اللي يهمل كأنه ويتعبد ويتعب حتى إلى أن يموت الجوعان. هذا أعلى مقام الترقي. إن سبحان الله. هذا العقول المقام الثاني انزل شباب يجعب جدوسة عادي نتجد ولا في عارية او تنجد هذا التنويه متعكسل ارغم ليس لانه ترك التاسب وترك العمل وترك الاسباب و ولكن لانه ما عارق نفس الموت رسلت عنزل والمقام الثالث ان يتكتب وان يخرج والعجيب انه مثل جد الرعدة سبحانتين ثلاثين هذا ما ذلك هذا مقام ابي بكتب المقام الثالث لما ولي الإلاقة خرجت الثاني يوم عند بز وزودوها في السوق والسوقية عندها من نزول إلى السوق للبيع الشراء علامه العظم الأهلية للتطور في السوق ماذا يقول الخير مقام المنتحر جوعا أغلى بدرجتين من مقام أبي بكر السدوس في الترفيه الذي تربح تفتح إيمانه إيمان عثل الأرض جميعا بشهارته رضي الله صلى الله عليه وسلم السوحي المخبر الذي يبعد في البر ويقتل نفسه هذا اعلى بدرجتين من مقام ذكر السبق الذي خرض اليدين عبدالسوح ليش؟ لانه قصد قصد ذكر السبق رجب الحميلة السوحية في الدرجة الرئيسة ثانية رهضانية رهضانية رهضانية شرع الله الرئيسة ثانية هذه والدليل على امه رهضانية نجسة رهضان النظارة في الاحياء بل زعل منهم الغجالين قطوة الحكمة في الظهر وزعلنا أن الله أثناء ورهبان النصارى بقوله ذلك إلا أنه الكثيرين ورهبانا ونسي قوله جمالك الثالة ورهبانية الكباحوطة ما كتبناها عليهم سبحان الله بل كمثل بكثة ابراهيم بن ادهم وفي مقدمة القصة يقول تعلمت المعرفة من واحد يقال له سمعان تجد ثلاثة قفحة ثلاثة أو أربعة أو ثلاثة المعرفة أن المعرفة أخذوها من واحد يسمى سنعام يقال له سنعام. وفذلك تجد ثلاثة كذبوا يقولون يحتل عن الرهابين طبعه طبعه في مواضع كثيرة في أشياء وأشياء جنوا وهم أنفعوا كذا وكذا فاستدل به مع أن الرجال نفسه وناعم نفسه وكتابه الكشف والدين عن غرور الخلق أدمحين وهي رسالة النبية قال بعضهم يميل إلى القناة والتوكل أن يكوب من غير الزاب لنسحح التوكل وليس يدري أن ذلك بدأ لأن تنكر عن الصحابة وصلت هذه الأمة وقد كانوا أعلم بالتوكل منهم ما تهموا ان التوكل هو المحاطرة بالروح وترك الزاد بل كانوا ياخذون الزاد وهم يتوكلون على الله لا على الزاد.